المشكلة البري علا ملخباري من كل جباري يحارب الملا. المشكلة البري علا ملخباري من كل جباري يحارب الملا. والدين ما يهزم واللي في جر زم والعيش ما يلزم. كان والدين ما يلزم والليف جرزمزم والعيش ما يلزم إن كان بهذل الله إن كان بهذل الله, الله, الله المشكلة الباري علام الأخباري كل جباري يحارب الملا المشكلة البالي على ما لخباري من كل جباري يحارب الملا آه وصيوفنا الماء أنو ماتنا المدفع تكبرنا يسمع والباقي لله من دفاع تكبيرنا يسمع والباغي ذل والباغي ذل <تصفيق> <تصفيق> المشكل البريء علام الخبري من كل جبري يا حارب الملا المشكل البريء علام الخبري من كل جب دعوه رجالي تبذل الله الغالي بدعوه تبذل الله الغالي المال وعيالي والنفس ترخص له المال وعيالي والنفس ترخص له نهر القدر جري يا خوي يا جاري اصبر Nehra el Qedar jari, ya kuyu ya المشكلة الباري علامة أخباري من كل جباري يا حبيب